أول الذين شفعوا لهم أجيب بسم الله الرحمن الرحيم وأن يكون Thou ill as is Have a Thank you. قوم کنیم فاست تا Yeah, yeah. أهدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو